ويوم نسير الجبال وترى الأرض بالزة وحشرناهم, وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُوا لِأَدَمٍ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ إلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَتَقِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِ الْفَالِمِينَ بَدَلًا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 ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا